وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَاهَا وَطَوْمَنُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَ فَأَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أدفة الآدفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وَتَبحكُونَ وَلا تَبَكُون وَأَن تُْ سَامِدُ فَْجُدُ للِلهِ وَعبُدُ بِثْمِلهِ وَحمَانِ الرحم بِقَتَابَةِ السَّاعةُ وَ شَقًا وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَطُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْفِرِ فيه مذجر حكمه بالغه فما تغني النذر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر